والسماء إذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يفك عنه من فك قتل الخراسون الذين هم في غمرة سهول يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون ''İn المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم ''İnهم كانوا قبل ذلك محسنين'' ''كانوا قليلا'' مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفِي الْأَضْيَاءِ آيَاتٌ وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء ولرض إنه لحق مثل ما كم تنطقون هل تك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام قوم منكرون.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 قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا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 وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب لليم وفي موسى إذا ارسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر نوم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد ذرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء نتت عليه إلا جعلته كالرميم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 و قوم نوح من قبل إنهم كانوا قوم فاسقين والسماء بنيناها بأيدي وإن لموسعون ولارض فرشناها فَن يَعْمَلَ مَاهِدُونَ وَمِن كُل شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ولا تجعلوا مع الله إله ناخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر ومجنون فتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين